وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بغصان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة دارياد سورة دارياد وصورة مكية وعيكها الليلة النساء الكي سورك مكية أي كان بچنين وعجيدة قال الله تبارك وتعالى بسم الله اللهم بعثن سوره ان كو بلا وانا الله سو الرحمن نحريس باللا رمك قصي فيصنا هذا الله سو الرحيم ان حديث سجار سيد دون خلقي سكمت واغارياتي والداريات دبينها في البيان كدارتي أي أكترى وضع الرضا ذروها في البيان فالحاملات هي الدرورة قادا كدارتي وقرا أليس بيحولس هي في الشاريات دومها سعى يسرا فضيتنا سعى كدارتي هي إنما كيتوا عدون الليلين يبوها لصادق ومثهم أقرنك الليلين يبوها من الثواب والعقاب وإن الدين أغل مرنتنا اللواقع ومثك بعه والصماء صمد ينكبرت إلهي لصمد صدات الحبوك والدينك إنكم لينتغالوا في قولٍ قولاً يكثس عن قولٍ قولاً قول مختلف في الاستعافصن يوفك واللهي عنه عن اجله قولك ذراذس من افكك وكله هي قثي وعل اللحنى الخرباصون قوا بين طببان الذين خراصين تيال اللحنبيهم ايقوا في ساهونا كوى موت آهدين عن أمر الآخرة يسألون كوحي وكوى دينة يا نبك صوبانا وآيانا قوموا هذا يوم الدين مارنطا والمرنطا يوم هم على النار مفتنون يجيغوا ايمانا يوم الدين يوم مالنوا ايمانا ينكثوهم غالب ايوف طرون اللي جوي على النار نارك كركن اللي جوي غبايو او يقال لهم ليه يذوقوا نداميه فتنكم عذاب كنا هذا ايه هذا التعذيب وحابدا هذا الليل الذي اللي وامدتي كنت ماذا هجرتنا دونك تنسى الكلونا الى قدد ستاف تعذيبك الله سبحانه وتعالى هو قداره يا مخلوقاتي سقار كميد هو وي اله هو قداره ايو قدارتي ايسو قدارتي مخلوقاتي سواوين وكبارتا لكن ان نوما دم على دم دي سنهاي نولا بنارا وانا دي شرع الاسلام كو ان قد كو قداره إليه وخو كبارت ضبائلها حوق الضبان در... وحوين عرضت في الدين والداريات ضبائلها في الدين يعني كبارت أي الطراب عرضت في الدين ذروًا في, في, في الدين إيا فالحاملات ضرورة قادة وقراً وليس بيحلوس قادة يرهوم كسره إيا فالكاريات الدومها ضد كل سعر يسرًا جريًا سعرًا سعرًا سعرًا سعرًا كاسو يسرًا أي سهلاً فضوط بيها اسكدوا صبعيني إياه فالمقصنات مرائبتا قيبداً قدرت إليه لأمرًا أرهن من الأنظار والأرزاق وقيله الماء أرهن أي قيبيني مرائبتا سمتبى شقى الله اطراقا روبك ألوه دي بيقار وحوياً وحياركا لتال أمرين نتبى وحبوه شهد الى هيء بارتي او توابكوا وقولا ان ما تعدون الليل يبرها وحاليل يبرها من الصواب والاقامه لصادق وحقيق الهي باطرميا وان الدين اول مرن تن واقع ومتحيه او مال <سؤال> الكليس اول مرنا واماد دون اول ودحي باساس الهي كبار وسماء السماء ينقض على الليل السماء سودات تلخوك ودويك وصاحبك ايه هو دلاله معنى لو فصيرات درق درق روعا اللي ولجيده بيها وي او كل بابي شكن حتى كم قاجبه wii waqaaqa iyo la bacaaqa suugeska kala ku taago harriiqti maye laadaya marka biyaash markaas ay soo cabaan oo kalaa لماذا بوالبو فصير إذنك؟ سمد ودوينك وصاحيك لكن بيهجد أجس تأكتوني عنه وغضفة طوال لكن سمد ويكا فقط ودوينك ومجي يديد أظنك والسماء السمد ينكدارتون إذن سمد صداة الخبوك ودوينك وصاحيك إنك بدينك قال الله في قول قولة كوسك أنت قولك كو ومختلفين استرابسا قالوا يا اتقى المؤمنين تماما وحق عاده وحق markay diidan inaysan ku gaabsan diidada idhi ayad ya barbadaan du'ay ku furaan haqa marka quraan kima dama eegana diidan diidid ku gaabsan ayaan diidada ku dalay waasiix wa falfal wa gabay wa qawiya isura qirafsan شيء عن حقيقته كل اسمه اقوال اسوال القلافس وعاملها اللي هو يقان مالك دعاية دي, دي اي فريان ايبه ما دمعه بين رياليه اسمه فذكران مدبوه وحيء اسمه يعداتي رابطاته ويكفه بين اياره بسقع عايح مالك قالوا اسحر اليه قالوا اسحر اليه كتاب قابل وميمه قالوا اسحر اليه واطوال يوفق ولالا الليحي انو ظل بقى قوقس الليحي يوفق ولالا الليحي من اجل هذا القوقس قوقس ديرتيس انو او تحليليا لقد غنت مركاف انو من اجل هذا القوقس قوقس ديرتيس واحد لو ليحي او اني ايمان لو ليحي اما قفكي افيك الليحي ايام مركا هورية تلوانو اوكالا سميسا دب سيدو دب بابدل كإنه اقبالا قو سميسا او قبولية بابدل كوشفتا ايه كبابا بابدل كإنه اقبالا مركا ايو دب او تأني ايو كفير سببان له او ام بابدل كا اقبالي قولك اسمكا وعا ومرتا وكوبا بيوبا دبكا اول بابدل كا اضياسرا لكن قصد بجن ايروا وحسق حق ليها رقم باليورو سانكو اه قوكا سمها شبو كوفكا شاك دريكا وبعض السكح او قوكو ابو وحيق في كارو او اوغا كارو وبان السكح وحو شوه قويه او لو بليورو كراما شا زنتي حق دونك كماب لكن ضغط اسكما ساكين او عام ايبو وحو يمكن قيل قواسى قبديو به ما وفقواص طب اول دلى اللي حوشا دان سكل يحصبي وباب انت اودي يا لكن بك وحسكباره شو هو احط المشك كرمان قال ابو الكل معنى الرب يوفقوا لما هي انه علم عن ايمان ايمان كوا لغليها ما وفقك قفل اللي وعنه تلوح اليد الإيمان إلا خمية قرآنك إلا خمية قيامة إلا خمية نبيك صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما يجب إيمانه وحكا صور وحكبت إلا خمية قميتك وحكا لك الليحية قف السجر قنبى للليحيين وبعض دلك إهل أؤى إيه أقبلت دبعض والله والله سمعنا الله ندو إله الخراسونة كوا دهنا لايال كابن فبالا وكدبين وتحنا اللي ولد قيامه يعرمتي غيبك ما او غهبل ريما غيكه ضطم ما او غهبل اني هو فكري قيام المسجد اني غان فكري وحا فهمي بعض يا حصابي يا ابو المريمتي ارن غيبك وان عقلي واك اقلي يا مالك مركا وامليونين وي او تيلا والا لحنبي الخراسون كذابين تا قوا او احمريه ما لها لا ديده ينه ما هان ما لها او شيءا حسيكا او اصياده وحالها محسوس كا او قفكه خضره اولى هي انه و مكسويه او في يوم ولي Gurigem, ok, kus ma ei taha, sidi on nopaan. Vertan, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, La kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, kellegi, لكن خرصي أو شيء معقول كهقيك ومجنون و شيء امسن وحو غيب لما ما له اي وحي لوغه دمهيا الى هو سبحانه الذين بهم بانيا لك الله احمدي هم ايقوا بساهونا الذين بهم بانيا لك الله احمدي هم ايقوا في قمره مقورسنان كوسغان اما قوسيت كوسغان وخوين طفقه اربيها ويسلا بض داك الراس و غلاوي عمرو دا ياسو كنكش مركا وحوين ضلالك يا جهل لي يا قفل لي اث هوس حقوق غلاي او لي وكذب ولي حقوق واستو وملعون انت جهل لي يا ضلالك يا كفرك داك هوس و غلاي سلا بض طفقه و ساعه هذا قد تسداسك لأوته أما أقول سي دلالك إياه كفرك وأقوى أستوى الله لعنبي ساهون كوي موت ويهي عن أمر الأقيرة الرمت آقيرة هو الموت أو أيسا القلب يقول إياه مسكح يقول منه أكون صار يسألون وحي والدين يأيانا قارمو هذا يوم الدين هذا المرمت مالك معنى استبعادا وتقديما سؤال واحد ويدينيا ما هن استقباع الى واحد قرر ضلبا يا واحد لا شي ما وا الى معناه ما تشيء رؤى كدغ انت وركود اه وا استباع و واحد عقلوا اقبل الى القيامه ين دعى مركه اراو يسالون يوم الدين اول مرنت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 هم غالظة يفتحون للقبئيو على المارينار تكر كيف يلقون قبئيو ذوقوا الله يقال الله مليه يهي ذوقوا للنبيه في تنطقهم عدابكين قبئتا للمقبئي للنبيه هذا أي هذا التعذيب عدابتا عذاب الذي وامسكين كنتم بهذه التجارة كنتم بهذه التجارة أي في الدنيا تستعجلون عند تبدك ستان بها عذابك وعذابك أبليه شلتين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فأتنا بما تحدنا عذابك أبليه شلتين وايه اللبية سأسأل قال تعالى إله محييري وإذا لياتي ضميلها فرنيان كبارتي أي الطرابة أردى ذرواً فرني إيا فالحاملات ضرورها قادة ويقراً وليسوا بيعرس قاباً كبارتي إيه فالجاريات دونها سحولان يوسران يسران أي جريا يسران سعود وفضايتها إيه فالمقسمات ملائكة قيمة أمرا أره قيميا من الأنبار والأرزاق وغيرهما إن من الذين إن كي إنما كي تعدون اللي نيبوها اللي صادقوا وهم وحل نيبوها من الثواب والعقاب وإن الدين أبالمرنتنا اللي واقع وامدك إبداعه وَالصَّمَائِ صَمْدِيَانْ قُدَارْتُو إِلَى يَرِي صَمَا دَ سُودَاتِ الْحُقُوقِ وَالدَّيْنِ كَوَصَاحِبِكَ إِنَّكُمْ يَدِينُكَ لَفِي قَوْلٍ قَوْلَ آيَاتٍ قَالَ كُلُّ سَغَانْتِينَ قَوْلُكُمْ مُخْتَلِفٌ الِاسْتِرَافَ صَمْ أُمُّ دُورَيْهَ وَآسِخِ الْقُرْآنِ كَمِنْ أُولَيْهِ وَآسِخِ مِنْ أُولَيْهِ وَكَاهِنًا يَا كِتَابَ جَابِلُونَهُ يُفَكُّ من افيكا قف الى الليجي او لا عن الخير قف خيرك الليجي قف او ان قد واحد خيرك رب او كفير سد او حساب تمام او حسابي كدن بيد او يقف سيدي السماء مصروف عن الخيره مركا قون كاس بينورك وحا كل في نوره من افيكا اي ما نسرف عن الخير, الخير كل وف كالك اللي قال لي هو قايلك ما اغص ديار صنم اثلوا لا لعن دو الى الخراصونه بين بالنا يالك تطق او قياس الذين خراصين تي لا لعن في قمره المقور سنانك وسغان ساحولك يموت اهابم عن امر آخرة. يسألون وحي وديني يمعيانك ومعهد يوم الدين المعلمة والمعلمة يجيبوا وإمانا يوم الدين يوم المعلمة إمانا يهم قالوا يفتنون لحداد يوفتنون لجوبة يوم على النار النار تكر كيف يلغوك بيوم الله يقال الله لليه يجوكو للنبيه فتنتكم عداد كين هذا هذا التعذيب على جداً للعذابة الذي وامتك كنتم تدونك به هاتفين تستعجلون إلى الدلدق ستان به تعجيب إن المتقين ددك الله كبقى فيه شنات بيرد جيدا له كسوك نابين إيا وعيون إلى بيه آقدين حالاء قادم أيانا كسوك نابين مالذيك آطاهم أوسي ربهم ربكوت إنهم متقنتوا كانوا وعي قبل ذلك أي قبل دخولهم على الجنة إنت سيجندك لوعي آيين المحسنين ضد عملكو دوراتي كانوا وعي قليلا قيب يارف قيب من الليل هذين كم من ما يهجعون إلى السيحظان وبالأسعار وهم أيقون يستغفرون ويدن بلاف دالبايين بالأسعار ألوريالك يا ييدن بلاف دالبايين وفي أمواله المتقيم تماليين كوذا بحيو ذوحا كسوغا حق حقا حق. حق سلسا إلي قفك التوكسن يؤوس الناضي والمحروم قفك اللقنيي وفي الأرض دولك بحليس آيات حرام رؤيا كسوغا دالة على أظمة خالقها وقترته آيات سيئة له دولك أبورا وإنك سيئة وديسة آيات للموقنين دادك وحيقينين أوسو ناضي وفي أنفسكم نففي الكيننا آيات آيالو أيها كسغنا فلا تبصرنا ميادنا الأركب وفي السماء سمادنا رزقكم وفي السماء كرب رزقكم, رزقكم؟ رزقك أي سبب رزقكم رزقكم سببك ساقسغن أغربك إيا وما توحدون الوحلين يبوها أيها كسغن من الثواب والعقابة فَوَرَبِّ السَّمَاءِ سَمَاوَ الرَّبِّكَ أَبْوَارًا قُدَّارَتْ وَالأَرْضِ بُنْكَ الرَّبِّكَ أَبْوَارًا قُدَّارَتْ إِنَّهُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ وَحَلَيْلِي يَبُوهَي مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ لَحَقٌّ وَمَتْسُغَنَ اللَّهُهُهُ مِثْلَمَا إِنَّكُمْ تُنْطِقُونَ مِثْلَ نُطْقِكُمْ ضَوَاقَ الضَّوَاقِ إِنَّ حَالُ أُولِي الْمَدَى أَيُّ رَحْقِهِ سَغِيهِ إلهي وإنا سبحانه وتعالى مرق نوغ سو ورائم مجرمين تيا وحا سوبيا ابلمرنتا وعلى وعا إلهي نو شيغايا سبحانه وتعالى متقين تربي كبغي ادوك انتي جوغين ما اسكا ينا يي كوفيغي جالي كيا معاصرا بك المعاصي يغنا ابلمرنتا سويدا المتقين بك الله كبقا وحا وحا ان المتقين بك الله كبقا وحي اهابن في جنات بيرجيدل دخدو ديه وحيون الاه الى بيه متقين تقوى من الوقايه لاكين واضك اس الهو اسك الهيا عن الكفر والمعاصي والجهل كفر يا معاصي وجهل او قد بيحو الطوسن جل اسك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 سترت وفضو ماهن وحيق ورفعنا هذا السمير سيدات أدوبه أرقتك رحنا السمير وحيق ورفوه لهم هذا كاتك ماهن صاف ايه تقووضو واحا ايطاي الله كو أمرين السمير إن ألاك وأمرين الله كو أمرين السمير مرقا كرتد وحي الله كو أمرين قابكو كو أمرين أمسا لي كرتد هذا العلم حمان تروا وإن أتكتب دويه الله يوكاربه و ينغط تصدك دونا ينغطك حدانا علم لا لا عوض امرغا قال كملا اراسين امرغا ياللا راشده وحيينك كتابك يا سنره صورتك وما من قرطوب محرماتك مركم متقيم توضك قبر إيا قيامنا واللويد دونه إله حبير سبحانه إن المتقين ضدك إسئلالي في چنات بيرك إذا لأي يكسوا هي وعيون إلبيا وبيالك أفرطاها وبيبيا إيا وبيعانا إيا وبيقمراء إيا وبيمالابع آخذين حالة من الذي آتاهم سيئي ربهم رب قوت إيا يكسوا نابين كنوين وحير رب قوت سيئي من الخير. والكرامه والمعيني والسرور حاضر بي اقذر وحلوله كده حاضر بي وقاضنا يام احنا وكره لمقريو افكا هدي لسيو وصرالي كو ريلو سكغطا كان الاركي اصا كون فرحسني انه قاطر وادعله مركه وخي رابسيي قادان وحويا وحا رابسينا يا وح او مقصود اي كيه او وحربي سيي ويكر حالي نقو دونانوي آخيرين خال قاضريان الجلوينك يا اله قوسونا دين ما في عطاهم سي ربم ربيغو من الخير والكرامه والنعي والسرور اي راضين بحال الهليوي الهي إنهم متقين تو كانوا وحي, إنهم كانوا وحي قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة إن تيسان جنة دعني وأدوك مركز يشوفين وحي آيين محسنين عبدال عمل كودة ونشي عمل كودة ونشي وحلوك هذا وحن ربي أمره إيه. أيها إلهي صدي ربي أمره أيها أمرك الله وحيرا كفغاجه وحي ربي كارفي ايغو اينه يوجن سما نيديسا كارو وحي من الليل هينك ما ذا نصيرن كاردي ناي وانا مَحَيَرَ وَكَانُوا لَقَدْ كَذَّبُوا مَا دَنَفِيَاتِ لَكَ دِغَانَا صَبَرُ عُمَان لَقَوْ كَرْتُ كَانُوا مَحَيَرَ مَنَافِيَة وَحَقَّدَ وَحَكَّرُوا كَمَا عَمَلَ الْفَلَقْ كَانُوا وَحَيَاهِينَ قَلِيلًا إِيَّاكُمْ تَيْرُهُمْ مِنَ, ما من اللَّيْلِ هَذَا إِنَّكُمْ كَمِثْلِ مَايَهَ جَحُونَ إِنَّهُمْ سَيْخِرَانَ قَيْد يَرْقُوا هَذَا إِنَّكُمْ كَمِثْلِ سَيْخَجِيد مَعْنَاهُ وَحَيَاهِينَ hadana ayyubu sidaasoo habeenki qaybalan soo jeeday wa hum ayyubu yastaghfirunka wadan bi wa hum ayyubu yastaghfirunka dambitaf ayy dalbi chireen bil ashaari sahit erorialti wa hum ayyubu yastaghfirunka dambitaf ayy dalbaayil bil ashaari erorialti markay habeenka qaybto لقد <تصفيق> قمت بإمكانك الوقت على صحورتين لقد قمت بإمكانكم تصدحكم قائبيا الله أبما يا الله أيتكتو أي هذا من الاستقفاء نسوكي سنيا وفي رأيكو تواحباتك إيرانية سلاتي ليك أتاقا ما هندد سوفي عنا واركا يددوها وين إليه هنا قيمة وين وحيد دريم أيام نمعذي الله شكر جديد سنكودان وحيد دريم أيام قلت كود إلوك بدأي waa in dareemayaan hataan allah fadligiisu ugu dambi dhaafin inaysan wax ay sameeyeen meel ku gaar keri waxa ay sameeyeen lama weeyne waana sidaas sida saxaabadu aha jireen waxa inta salaatulaylka tukaranu kalaan marka erorti lagaa ro ay istighfaarta bilaa jireen subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayh ay ay u badi jireen dadka muhasab wa yaddaka ila uhud wal mustaghfirina bil الله tak janaba lugu talagalay wa dadka dmiqaf ka dalba arrti maralla marka warakto sifay chanaba lugu muto ila inta dadka martasaash kaga galubta raali luguma maxday wal ugu amal fala haddii ku aawodi weynayda arrti waqtiga balla ka dhiga hatta xadinka hore dad soo kaca do ee sabab raq qof ku qabto ad istighfaar saato سينهابا ايت انا حديث ماركو قصام مروحي له الذي سيلغو غيره وين نصيبك يا لطاف هذيك اللي ما لها كفايليسه كلا اعلان فايليسه ما راه رنت ارند بالباب وقتي فرصتي قعدو هدا وكنف ود وقت راني نسوجد ادينك هرمك مقش على وقتي غير هاي السلطان او انت توكتو انه هي بريدو نصيب أطوي عليها وصفاتها ناديها لماذا؟ وإنها كانت كثيراً لديها ونصيبكي وهذا كانت أولاً إلى هذه السنة لكن هذه هي نصيبها وإنها ديها ربطة تاسم وصيدة حافظة كوفا سيري حديثة إمام مسلم صحيحي سالكووريوك كياناي قولنا بقى إن صلى الله عليه وسلم أويري إن الله ينزل كل الليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فضل العالمين وسو دغه سما وع ديه نبي محمد الله عليه الصلاه والسلام احاديث معاصيه ايات كصفات دريقضا او صحابده تاجيال خيمدي ائمه الهدى اي مريم فكر و كن بدلكرا و الى الى الامر هو كما جاءت سيدي اي اي ما ظاهر فودن او غلهو هنا تحريف الى ان دوما مركا ما خويري صلى الله عليه وسلم رب العالمين سو دغه سما او دويو سو دغه هبي ولبه مرکا سدخ لو قيب يل مهلو اي هر تقينت ذنبك مركا حل من طائبين فاطوب عليه اي ما جرا طوبت كين يون كتول اقبله كوره مركا سو كلا دسکوردو مركا سو كلا ربينا ترى انا اله وانا توبت كين ايغا إذا يقول لها المنسائر فيعضى سؤله ما ترى قفوح ويديسان يا واحد يا الله سيئة مركاثة للرب الدون إياه آقرة الله إناد ويديساته مركاثة رب العالم من أسداث هي إراء وقرن حتى يطلع الفجر وإنتي فتشرك كتلنا إلا فتشرك كتلنا ويدعاد ومستجاب مركاثة استغفار يتصبيح يدعاد إلى أخرى سبحانه وإلهي موطر ترينيه إحسانكه في واحد مطأ إلى أخرى وفي أمواله ما كان إبادته بدلها قاصرة المفتساة فيها إلى أخرى من مم... إبادته متعددة وإنه أدامه إلهي أنفعيه آلهي المشيكة وفي أموال يدد متقيمة ما ليه لكذا حق حقا قصه حقا سلسيا إلي قفكة توقسانة أسو الله إياه او الله قديل وحقه امتدود حيث اسكتبه انا كنتي ربطة لقليل ضدك المساكين طوك سنة إيا ضدك فقرنا أو أنتوك سنة ساينك واضدك طوك سنة محروم كنا واضدك عن أصابي وحيي السن أي سمبيعي كريم ضدك إن وحويدي ستوك حشونا قوصنا وليبك هاسا نسيء اي بخاري المسلم حديثك يسيء بك أن يحافظك يرى النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواح الله واجرك وين لا هلا ما هان مثك اسكو ريغيه الذي ترده لقمه واللقمه طيب احبه روتيه حبه تيميره كل شيء نبيل <سؤال> سياسكتي كاس ولكن المسكين معني ده انه لو نش ده كاس المسكين ما مسكين ويل او اياده كله للسائلين لكن كاس ويل غوي هيو وحاكو ويقو كمهم سميتك حقا نبي قلنا ولكن المسكين الذي وقفك الله يجد غير يبني ما حاستو وقفك الله قد يقتربه هذي ساقوم ولا يفضل له دقنا مفاهم أيام هذو وحي يرهل وكل بسنة قرقوا كوردقنا وعضينا وسريد السنة وعشان الله يساقف قلي هذي مولده وحاكو ما حاستو دقنا فاهم ما أيام فيتصدق عليه أو حلسيه دقات وحرفا ماركا امبيرغار قاكليه قفكا ماركا وحا لسيه اي غوراه ييهين واقفكا نو عاص ماركا سوحو الى المتقين تقو اماري كم تو فسر يرب قضيا متكاس وفي الارض ذلكم وحا كسنادو الى ايات على مضوح ايدالة على عظمة خالقها و قدرته على مضوح و تصيح خالق ملكان أبوري و ينكيس ايو او ورديس اياكو سوغا ملك مركز فردات بوره و او و و اناكو سوغا و بيالكة القلية بضاها القلية اياك و او و اكو سوغا لكن آياتك يكفي دينه خفسك في الاور وحرك في ايدي ما آيات قليل موقنين ضق وحيقيننا اصولنا دهق وحيقيننا اور خالقي ابو ري قفل في وصنوه كانت تكفي دينه وفي انفسك مليك النففيالكنا آياتنا قصغا وداله على عظمه خالقيها وقدرتي اذن كنفتي نفيريه الوانتي ميدكن سدغ كل دنياي ميث اتميدو ميد مع ريبا قوه عاد اتصفصو قص يك لما اكو وايات كعجائب تبلا ماك عفير سطبه اديناه او ودي سفهميدو بودكاست قوه عاد اتصفصو يك قفقوكم كده قوه مزو با كان قفد هل قف وقف ويكمتو هاديلو يرى شرح كلمه قفكانا قفكاسب انبوه اسكمالي وغيال لي لقيه اسكمالي وغيال ليس سنك اسكمالي وغيال وهو دمدو وعنك لدوه يسمعك وقتنى رب العالمين وحطوك ركا ما انت ورشدها فيريا وحيلا يسو سارا بكير يدي يسو سارا تورشده لغاك رساركا مرض النباب مدعكا غراسة يسو سارا حطوك ميه ملك مل رساركا لكن رب العالمين عبدو مدعس وامور فيريا حال ميت او ميت او اتمتلو حتى نوعاً يكون كلاً دوائياً ما شئ معنوي و قطرة ربانية و من أدوكو مكعابي كنه آآ من مكعابي كنت ماذا بكو ذا؟ اللقاء دوائياً و كلاً دوائياً و أعبية هاي كمانناً اللقاء يكون لهذا إلا أغوية سبحانه أفلا تبسكونا ميادي أركي نجيل كلياً ما اسفيري دان أود دالات غرطاني وفي السماعي كرم رزقكم أي سباب رزقكم أكو سغان رابك يالو قوموا سبب الارزاح كريستي 70 سي يا قوسقان ايا واراكي يا قوسقان يبوها بنفسها و ابو الخقام وحلين يبو هيا وحيكون الله المحفوظ هل كاسكو قريه وح الله وحلين يبو هيا قايك وسجين تعالى هو قير فورا بالسماء والسماء الرب جابوران كو دارتي والارض دولك الرب جابوران كو دارتي إنه أي إنما تعدون وحللية بوها من أمر القيامة والبعث والجزاء حق وامد مثل مثلا ما ما دواصلوا أننا المسترية. وحنا لقاء خالينا اللح حق يسفاعل كذلك مثلا ما أنكم تنضيقون مثلا نطقكم هذا لك إن حال ألمده حق يسوبي معنى إذا وامحة أبقى هذا هذا الشيء إن هذا الشيء ما كشك ما شك يا كهغ جرى ابو نقواعد سيده حركا اره الله بقيام الربع اه ابو بهذا هذا ما كل شككته متى كتبت كشكيده سيده حركا هذا لد الله بقيام الربع قال تعالى الى وحير ان المتقين اتقى الله كبقى ايش الكي عن الكفر والمعاصي والجهل في جناتٍ يريق لها الكسوب نادين يا وحيون الربيه آخذين حال ايهم كو قاضنا يماك اعطاههم سي ربهم ربوده عين كو سوادين جنوينه ان هند خاص متقين ترى كانوا وحيايه قبل ذلك اي قبل دخولهم الجنه انتهي سن جنري غري وحايه محسنينك وعملك دوناته كانوا وحايه ان طاس يهر امين ليلها ما كامل ماليه تجوونه <متحدث> ان وهم متقين يستغفرون ودم باف دلبايين وبالاسهار اروريالتي دم باف دلبايين وفي اموالهم ماليلكو دو واخا كوسنا د حقون حقاس لسايري قفت قصر اسنا د يا والمفهوم قفتا لقرييه وحده هيسان وفي الأرض دولك وحيا قسونا دين آيات آية الله ودالة على عظمة خالقها وقترته آياتك ولي الموقنين تتكه وحيا قينيه قسونا دين وفي أنفسكم ففيالك إننا آياتنا قسونا دين فلا تمسرنا مياد من أركي وفي السماء كرنا رزقكم صباب رزقكم رزقكم نسيوك سيا وما تعددون ووعلي ييبها من نفسام والإطابعة فرب السمااء السذا ربج أبوران كتي والأرض دولك ر أبوران كتي إنه إنما تعددون مأ من, من أمر القيامة والبعث والجزاء لا أقل وامسوغ مثل ما أنكم تقون مثللا مطكم هذا الكاد هذا ليلا على هل أعطاك مكويمت؟ نبقى صبار الحديث وضيف إبراهيم نبي الله إبراهيم مرتدي سي وركضي مكويمت مرتدي المكرمين إلا كراميي اذ وقتنا لكراميي دخلوا أيصا وقلان عليه على إبراهيم وفقالوا أيها دين سلاما نصلم عليك وقل سلاما السلام سلاما قاله غيري نبي الله إبراهيم سلام أي سلام عليكم نبجل يدوشينا هاتو قوم أنتم دينك قوم قوماتين قوم قوم منكرون أن لك قرنين فرعاق إسلام ركي وخوء الله حضا إلى أهل لأيلك يسحبه ده فجاء وخونا الليمد بحجل ويل ويل كوصمين حيلا فقربه ويل كي وخوء السعود دوية إليه ملائبته قال وخونا كويرا لا تأكلون مياد لنحنين فألتصى والدرامة النبي إبراهيم منهم ملائكة حجة إذا حالوا كهذا يخيفة عبسي قالوا ملائكة واحدة إذن الله تقفع عبسانه وبشروه واحدة أقول بشارياً بطولان ويل ويل كاسو علي من أقوام بطنوار النبي صحا فأقبلت امرأة حاسك سيا سوقا بشي في صرة قيلحة لأيكس بنتي سوقا بشي فسكت وقرت بحدي وجهها وجهها وجه وقالوا وحيرت لعجوس انا ارى حجوس صندوقا هذا الضقض محقيم من لا يستاهل قالوا مرئتي وحير الدين كدارك اذا قال ربك ربي جايري غويلي ترى اله وين يدين هو الحكيم وملحك ما بل العليم اقلب انا اله وين نبي جيسي كي الرسول كيسي خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام إيا مرتقاتك إيا كرامين تصدقوا كواها تأسون لك بشيغة إيا إيا إنا صفات داس ورأكسن قد سبحانه وتعالى هل أتاك مكوهي من حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسي مرتديس وركدي مكوهي بدا مكسوب غارب مرتدي المكرمين الكرام الضيف المكرم جمع ضيفك قال لغسيفينا قال ان الضيف ما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع ضاف يضيف ضيفا وهي واسل كان مسترها مرقاصه ديرنا الله استعمال اسم نما او ملائكتي لوله جيدا ملائكتي سو مرتدي لوله جيدا ماركا و اسميه مفرد يجمع الله استعمال مرتدي ابلر إلا وهو يرد وركو ده ماشى مارتدي نبي وراهي أولا كرامي نبي لما تيمادن كراميه وقتنا لكرامي دخلوا أي وصوا عليه نبي وراهي أو فقالوا أي لهل السلام سلام من أي لهل أي نصلي عليك و سلام أي السلام قال النبي إبراهيم سلام سلام تو ومبتد خبرك يا السلام ان بنجري عليكم كركي نهاب قاموا وَخَبَرُوا مِتَدِيَّا لَحَدْ فَيَأَمْتُمِذِينكَ قَوْمٌ قَوْمَاتِينَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ عَنْ لَكَرَنِينَ معنى ملايب توحي أبوثمت موقع القوة لن يراك روح بضاً أيها قوة لما قال أولاً لن يراك روح بضاً موقع القوة أي ويما هذه وقوة قاتل باد عابيه ومرتيه وصوه يدي مركز سرت مركيبة صرت ويسلان وعن الصلاة والمسلمين تس قف مسلم ادوكاهري ماذا السلام عليكم اين سلمت ما نبل ورن يسكر ورن يا حمد مشيك دلالي. دلالي ما بلا لا لا الله تعالى او سرنت من تكفيرك حيث انا مشيك اه السلام السلام عليك, يا يا السلام عليك اما أقوها او و وحيارا جنبه لو غاينه كميت كوف مسلمه قدرتو والاسلامه مركه اسلامركه ايغو ييملي و السلامي اصله و كريدي اسلامركه مكفيلي و باشا كانو افطلالا و باشا كانو وا الله يحب الى اهل اهل كي سحا غودو له اسلامركه غورغيو غل فجاا وحو ليمت باجل و ويل و ديري ياهو النبي ابراهيم حوليه سكيء وقيمه بضناه صوقفت ديلي يرو صوقفت فجاء وظليه بإجل ويل ويل كيسو سمين عيل ويل عيل وانا قل يرو وطير وانا عيلي وانا عيلي وليب المركزنا حتى نصو ما كان لنا وصو فرني اما وصو الصلي وصل الى سورة الهود وكيري فما اللبي فعن جاء بإجل حنيت آه wa soo solay ama waso fornay faqarrahu waylki wa usoo dhaway ilay taxag digay madin so ka ka ay untaba usoo imada ee actu ka soobig ayagu act ka dig actu ka dig qalu hayra ala taakuluna miyadna al-unayn ardiyala wa hadal dimrin ila naharis tu sa madin mahal fa ugu jiray hon idinka a miyada cuney wa hadal arabigu xuney kelmada oo aad u xeel dheer ardigu waa kelmad ruqfi oo kamogeyte murid an haf tal kaas waxa ku qulaysay wuxuu yiri aayadan waxay koobsatay aadaarta martiqa fiiri shan arimaa waa wey oo marka انتاكي سيكون هناك وحشانة موجودة على المياه ما يوصي رسكتها اتاكي سيكون لما نعم مركع انتاكي سيكون هناك مركوب فرسي وعاها ومثالات الكوبات وإدبت المرتقات في ونبي ومد الكوبات مد دلالات وحوية مضاحة وعطق لنا أبوما الشيكين باولو رحمة قاتلت ما يقول أبوما الشيكين فاراق الفائداتو سيدا ترتيب او سورتو الهدى وركسي عباد او الهه و الى سبحانه وتعالى وكرم فما لضيف ما مسي تجوجين هر كغوداي مانتا غوباشي ود히гай ба ва кадахаจ تاسนา وا مرتقات كرامينتيسا قايب كالو قامت قايب تصفيحات و ذلين ما وجدت من مال هانتيس و وخي اوقيما فضنا لو ليه ديري يق او دايلا ايو كسوب وليبوا عن الصوف الصليء أما فورنيء تاسونا وعرفوا أرنت أفراد فقربه إليه تحقى من يلبيك سوى استيقى كالي انتظرنا مجد أيب أكتا كبك أيب أكتا كبك وإليه تمرتقاتك قيم كميت مدة شانات مدة شانات هذا المخيم أي كم مقاطع كرا أي كراها الله هذا الأذى ذكو alpha bilane ma tarin intana ku didi daayay maadi ee ardi oo talabtu soo way ah maadihi culimadu waxay ku daraan asaga naftiisa ugu qadmeeyay taasnaftigeed waxay ka mid tahay karamaynta meeshii ugu dambeeyay inuu san shaqale u diray ah inuu san shaqale u diray ee asagooda tahaan ugu shaqeeyay marka waa lix sifo waaweyn oo martiqaadka aadaabtiisa مركه ملائقه انت. مخرد مركو امطري او او سودغي ميسن خرد فاوتشا مركه مرتي انطلا ديدي وا شكي كيني كيرتا شك ويلي كيني كيرتا فاوتشا صبوحو درايماي نبي نبي ابراهيم مينو ملائكه حقو ذا حال كا من سين ضات كان انطلا دي, دي, دي, دي. قالو مركه عفسيده وي كساارن وي كداويي قارو waxay yiraahdeen la taqafa absan wau sheegeen anagu malaaikaannahay ayay yiraahdeen ee qissada waxaa lagu soo faafay suratul hudud iyo suratul hijr alu soo faafay qaru waxay yiraahdeen la taqafa absan wabasharuhu waxay lagu bishaareeyeen biquran wil wilku caliib qoom badan wil ايلا ويلك وحاو بشاي حاجكيسا او ساراه صارع. سارانا ويل ارور كرمه بو دالينده هلكاس ويري ودخ كاينو اسحاقي ويعضها يم بشي امراتو نبي ابراهيم حاجكيسي مي ويمقلي له هالك وي بشي في سرته قيل حالي كو سغنتهاي ايدو قوا قيل سوقا بش فصكت وي وقالت وحين ترجعو أنا عجوزم دقانا دقضو عقيم المدلستو حتى يرانا وحمدالي تشريك مركب ما نرى صدا صادت وحبالا آه أنا نرى حتى يرانا وحمدالي تشريك أدقو بي مهديرا وحبالا أألتو وأنا عجوزم وهذا بعلي شيقم ادنين كي يلعج كي سنا الدق أده الدق ودقو بي إن هذا الشيء عجيب أيتم وعر الله قالوا ملايكي وحي كذلك أي قولا أي يجب قولك كذلك مثل ذلك القول قولك أصلا قالوا ملايكي وحي كذلك السيد عصر. قال ربك ربك أي معنى ربك أنك هذا كان أنشيك إنه أنك وانكو عبرنا ما هانه هذا كأسمعني سربي معنى ربك يقول إنك ستلدينا قلامنا ربي يأيري إلى دويل طالعي تاسوي ربي يأيري إنك ستلي دينه غلامه ويهذا طالعي ده ربي يأيري أنك وحن شاكه وحن عبره إنه ربي الشاكه ما أن أرنتي عن اسكلامه إنه ربيك أنا هو الحاكيم ومد حكمات بطن العليم علمي بطن وقو أطان بطن إدد مدد إلا كرامي وحا حدثة كإيمانة قال تعالى روحي لها الله تاك المكوية من الحديث ضيف إبراهيم النبي إبراهيم مرتدي سوركودي مرتدي المقرمين إلي الكرامي إذ وقتنا الكرامي دخلوا أيسو وقلان عليه إبراهيم وفقالوا أي رهدين سلاما نسلم عليك وقل سلاما إنها سلاما قال النبي إبراهيم الخير السلام أي سلام نبدل عليكم كرك إنها قوم أمتمدينك قوم قوم قوماتين قوم منكرون عن لك غررين وطبك يقولك أن لك يقين نمتين فرعا قول الله النبي إبراهيم أهلي هل كي سحبه وضو الله إحضاء فجاءه وحول ليمد بإجن ويل أمد دبي يار دبي ياسو سمين العيل فقرابه دبي يواسوده وإليه ملايب تواسوده وإليه ملايب تواسوده وإليه لكن إنه ملايب المركز مؤهه وحاوه لبنالي ياره أبين تاصره وحي قطو سيدا غيب كال نبي إبراهيم وأفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا حيث لهم بليهم نبيك إن المركة اللي قرره يبع أنبيا ضعنا نبي بلاي أخبره أيانا صيدة أصدر ملايب تعمل المركة الشكل اللي هو دعوة سكسوات لغير أكتير سيفة ليعني لي إن المرك يهم مؤقا مؤقا إن إلا صوت ديره مؤقا لماذا يراهم أرتقوا هايستاه غيب كالرب كليه مع الأنبياء وحي قيب كأوجيهم وحي الله وحيودي ايتلو وحيود بيسيكو بييه اي انت اللو شير الموغا ما نضال خدان قلوبته marka wuxuu ku yiri ala taakuluna miyadna al-unay fa qarrabahu dibigi wa soo dhaway ilayhi malaaiktii soo dhawayi qaal wuxuu yiraala ala taakuluna miyadna al-unay fa utsa wu daraymay fi minhum ayyaga xagooda qal ay وبشروه وحين اوب بشارين بقلام ويل ويلقع عليه رقان بذت اهنا بيسحاق فاخبارت مرات حاشكيسي وي سوقا بشي في صره قيرح ريف وسنتا يفصق ضواط البحر وجه وجهي وقالت وحين ترجع أنا ارى رجع جوس صندوق يا ره الضغده عقيم المدلسته قالوا وحين كذلك سيد قال الربك الرب جايري ان اضرى ويل ربك اشهيك إِنَّ رَبَّكَ قَاهُ وَالْحَكِيمُ وَمِدْحُ كَطْبًا الْعَلِيمُ وَالْبَرَ. قَالَ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ إِبْرَاهِيمَ فَمَا قَضَبُكُمْ أَرِنْتُكُمْ مَحَيْتَ مَلَائِكَتِي فَمَا قَضَبُكُمْ أَرِنْتُكُمْ مَحَيْتَ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَوْلًا صَادِرًا قَالُوا وَحَيْرَ إِنَّا نَغُورْسِنَا وَحَنَا لَأُسُودِر إِلَى قَوْمٍ قَوْمكُمْ مُجْرِمِينَ الذَّنْبَ لَيَالِ أَهْ بَقَوْم مُجْرِمِينَ أَوْ رَجِسٌ فُلْفُورَ وَقَوْمُ لُوطٍ قَوْمٌ, قوم كَأَنَّ لَأُسُودِر لن نرسل إلان قد ارنانا ملوسو ديري عليه الكركو دي حجارة بقحام بقحام تاسو من قين بابكة سميسا بقحام تاسو مسوومة تنلقسو على مدية عند ربك ربك اكتش وقح والبالغسو قرائقال كالغدفان النبي عيش بقحام تاسو مسوومة تنلقسو على مدية عند ربك ربك اكتش إلى مصر في ندتك حدود الله كجدبه لو سو علامته يدك وهي الله وحي الله لك جدبه وحي الله كحر ما يكون راحي سنه الله لو تغلى ان لو عذابه قال تعالى لوحرف فاخرتنا واكبهمي واكبهمي من قف كان كسنا في عافي قرى قوم لو ما قالو ان قوم من المؤمنين المؤمنين تحالقوا كميديا انتا لها راقين إلهي كسار فما وجدنا من أننا لن يرفيها في قرى قوم الله ما قالوا إنكي قوم الله ده غير بيت هل قويس وحنا هاي قويس قوم من المسلمين المسلمين تكميد وطرقنا وحنا وطرقنا أنكو باقي لنو إلهي رفيها في قرى قوم الله آية علامة أي أنكو ايضا سوى للذين دقوا سوى ناطية قافوا ركباقية العذاب عذابك عذاب الأليم المؤلمة ايجيرك حموشية مركي حب سيدي كبعضي اولئو جاهدين ملائك ربي صادر إليه نبي إبراهيم وهو يديه حاوسوا عتين كوير قال النبي إبراهيم وحو كويري فما قد نكواريك نمحوية أيها المرسلون قوة لصادرين قالوا يريد اننا نغرسلنا وحنا لو سوغر الى قوم قومكم مجرمين دم باليال وارجس فوليا ومجرمين لننصرنا ان درنا على قوم سوادر عليهم كركوده خجاره دغحانت دغحانت قوم دينين ضوبن لدوي حقيت كا هبط اتقو اد ارق دغحانت اسنا لدعمه هو قبدنانا لو سودير دغحانت مجح والب هو حقوق رنجال كلي قوله فلاه مجي عيسى مجحان تاصلوا مجحان تاصلوا مصوامة لسوح على مدية عند الربك الربك اكتسى لك السوح على مدية للمصرفين دك حدود كتبان دك كتبان لسوح على مدية مجحان تاصلوا حقا يا بياه قدك الهي وينوحي وحلاليهي وحاساسكو دي إيا حق إيا الضمر كليسوحالا لأنتكى قدبي ميراهك لكشهوهك قداني الزينة إيا اللواتك إيا قرونك كواس إله أم التراجعك فأخرتنا وأكبح النو إلهي رمان قفك كأن كسبنا فيها في قرى قوم الله مجل الوينكي قوم الله قفك كسبنا وأكبحنا من, من المؤمنين حالو كميدية دك المؤمنين تاه انتا مجل الوينك للرغين أعلى قبضحشيك فما ود شدنا كما اننا نهنين الى يري فيها في قرى قوم لوط غير بيت هل جري وحن هل قيس وحن بيت كسو من المسلمين, المسلمين. وحالي وحالي وحالي وحالي مسلمين مرك و وحا ليري و خي مؤمنين واقبين درا وحا ليري قيس مسلمين و خي حافدك بدك او رعيقه المعتزله badka aan kala saarin musamal iman wal islam haddi ila ila iman di haddi ila islam waxa ay ku dhacayaan badka aan kala aqoon ayay baanay ay mooday inay saxfuuseydo waxa yadeen nabalwood iyo en gabdhiisi iyo toyskiisi marna muuminiin lagu timayo marna muslimi mar isku mid وهذا الاستدلال الضعيف لكن تصوى الاستدلال هذا ضعيف معايا اليه نبي اللوت يقول اسكي اسم مؤمنين اي مؤمنين المسلمين وعي قفك عدود المؤمنين المسلم وعي وعي لكن واحد تردد مسلمين المؤمنين احايا والله معايا وعددك عفك وقاق واقي ايمانك او اسم التوحيدك قلبك ان يسن ay hadda munaafiqiin to muslimiin tay ku tirsan xaqdaa xaqunka daahir ka muslimiin tay ku tirsan muuminiin maaha madar roob تفكست أمومن مسلمين نوى إسكية مالك قويس كان قويس كان وعا إسوافق لبادي لبادي إسوافق أمومنين وآهيين مسلمين وآهيين وإسوافق وإسوافق سنائيين أمر والميسوافق سيهن ما وطرقنا وحنو والتقنون إلهي رفيها في قرى قوم الله ويقولون <تصفيق> انك قوم اللوت وحان اغطتك ناي انكو باقي لنا آياتا ومقال لدي سدوم اول اخلوه وحو هيان ماشي بطء او رأيض ايه نقطة ايبا بحيرة ممتنة خبيثة كلون ان الله ان حيوانكو نول ان لأرك ايه نقطة مارك عرامة قطة الله آياتها سولي لذينة دكتو سوك ناتا يقافونك بقاء العذاب عذابك العليم الملماتيرك حموكيه قال النبي ابراهيم وهو كيري فانا قد ما قرنك انه مخويه ايها المرسلون قلنا لا صادر يوم ملائكتنا لا صودير ما خلينا ان صودير قالوا و خا يرادان ان اننا ارسلنا وحنا لا صودير لقوم ض ط قام مجرمين الدم بالياو لنرسل ان ندير نو او كون تورنا ما كوغو صودير عليهم كركوده حجاره نغحان نغحان تو مين دين دوره كسميسان فكرة أنت صمصومة على مدى إن ربك ربك يكتسى لك سوى على مدى للمسرفين تددك حدودا لكي قد من الله على مدى فأخذتنا هو بحنو الهيري. من قفك كان كسونا فيها في قرى قوم الله ما قالوا إنك قوم الله ويحي كسونا وكبهنا من المؤمنين حاليه فما وجدنا كما أننا نهرين إلهير فيها في قرى قوم الله غير بيت قيس وحانا إن قيسك ومن المسلمين المسلمين تقمتها وطرقنا وحانا وطرقنا وطرقنا باقي يللو إلى في قرى قوم الله آية علامة إلى هذا قلت الله وقلك للاك شراء بطي يرأو ريدون مقضي آية داسو للذين وصنة معنا آية هنوح وفهم ما يقع رقاضنا للذين يقافونك بقى العذاب عذابك عذابك العليم المنمجيك حموكيه والله سبحانه وتعالى اللهم صل على